عز جعاء لمحيطين العرابي قدس صره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألك الله ملغي بل أطلس بالعين الأقدس والروح الأنفس في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة العرش مكين مطاع ثم أمين لسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين في صبغ التلوين في صبغ التبين وأسألك حمل ذلك كله لذاته على يده نسيم حياتي بأرواح تعياتي صلواتك الطيبات وتسليماتك الدائمات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وسيلته رسول المطالب وذسرة وصول الحبائب وعلى كل منسوب إليه في كل المراتب إله الحق المبين إجعلنا من خواصهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم